لاوها وعطر من الذكر الحكيم الشيخ أبو العينين شعيشة يتلو ما تيسر من سورة مريم أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا م ا ن س Because the moon I the ओ Kiitos! on the min Oh! Uh -huh. Craig ha ma lat ho Kiitos kun <preach miracle> أو ما تحمل؟ ق. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم En oh